بسم الله الرحمن الرحيم الا هاكو التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون النحيم ثم <ترؤنها> عين اليقين உஹாய நிய கீத்து சலுமதி